من خرجنا فتكون في صخرة فتكون في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير يا بني يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر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 وَغُضِبَ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرَوْا أن اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً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 اشان يطيرون يدعونه الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عقبه الامور وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَن كَفَرَ فَن يَحْزُنْهُ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ يَصْدُرُ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْرِهِمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ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 موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها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 الله ميده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تموت اللہ oh, علیہ